الدالة على أن العمل سبب لدخول الجنة كقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقوله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما بمعناها مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضله وذكرنا في ذلك أن العمل الذي بينت الآيات كونه سبب دخول الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمه منه وفضل وأن العمل الذي لا يدخل الجنة هو الذي لم يتقبله الله والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون اللام في قوله ليقض لام الدعاء والظاهر ان المعنى ان مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار ان يدعو الله لهم بالموت والدليل على ذلك امران الاول أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا يا مالك ولما خاطبوه في قولهم ربك والثاني أن الله بين في سورة المؤمن أن أهل النار يطلبون خزنة النار أن يدعوا الله لهم ليخفف عنهم العذاب وذلك في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقوله ليقضي علينا ربك أي ليمتنا فنستريح بالموت من العذاب ونظيره قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه أي أماته وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة قال إنكم ماكثون دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت بل يمكثون في النار معذبين إلى غير نهاية وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحون بالموت ولا تفنى هي عنهم ولا يخفف عنهم عذابها ولا يخرجون منها أما كونهم لا يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا قال إنكم ماكثون فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى وقوله تعالى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا الآية وقوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وأما كون النار لا تفنى عنهم فقد بينه تعالى بقوله كلما خبت زدناهم سعيرا فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد عليه بهذه الآية الكريمة وأما كون العذاب لا يخفف عنهم فقد دلت عليه آيات كثيرة جدا كقوله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها وقوله تعالى لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وقوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا وقوله تعالى لا يفتر عنهم الآية وقوله إن عذابها كان غراما وقوله تعالى فسوف يكون لزاما على الأصح في الأخيرين وأما كونهم لا يخرجون منها فقد جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقوله تعالى في المائدة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقوله تعالى في الحج كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية وقوله تعالى في السجدة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقوله تعالى في الجاثية فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون إلى غير ذلك من الآيات قال رحمه الله ورفع منزلته وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحا شافيا في كتابنا دفع إهام الضراب عن آيات الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله وفي سورة النبأ في الكلام على قوله تعالى لابثين فيها أحقابا وسنوضحه أيضا إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك في الكلام على آية النبأ المذكورة ونوضح هناك إن شاء الله إزالة إشكال يورده الملحدون على الآيات التي فيها إضاح هذا المبحث قوله تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقوله تعالى بلا ورسلنا لديهم يكتبون قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون وأكثرنا من الآيات الموضحة لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول الآية أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وعسى أن يجمعنا بكم لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته